كما شكت باب الدار واتذكر الباب تزرب عيها الأمطار دمعة تقدم عي كما أشوف البابي تفتح لي جرحم صابي كما أشوف البابي تفتح لي جرحم صابي أعلم والحياة hay gar saye khay khar khan khwa ya chi mehli ay ay ay na tafi hay te يا ريت اودع من حلمي اللي عايش في فجا اته في الحال عين تر ننسى الظل علتك وعليها قلبي مجموع حملي المير تحرق نار عتابي تبتح لي جرح مصابي تحرق نار عتابي تبتح لي جرح مصابي تلماشي في تباب الدار تكتر الباب تزرق عليها الأفضار مصاب بالدمع ما عاد شوفه الضافي داقني جرحه مصاب بالدمع روحي شفيت ببع ديني ستي ويد مع حلاها و وصي راحتي الناهره بجلها فوق التي يبقى أذكرها وبعيني موت تقناط مجموحي بين الجسم روح تلوح مكسر وظلوحي مجموع من أهدابي تبتح لي جرح مصابي مجموع من أهدابي تبتح لي جرح مصابي في ماشي في الباب تحلي ترحم صاضي عمي ما اشوف انباطي تحلي ترحم صاضي انكسرت العقل وديع وين كسرت مني وراء ودمعي علي البعاء واااه واااه انظر الثاعل الحر جدا عار وصيدري لوه واااه وشمن يا احسن مشيم يا نور سمعت بايه العين المحنتس سروري وبيه اشوم قل جني وجنوم ما فوق عتابي تفتح لي جرح مصابي وجنوم فوق عتابي تفتح لي جرح مصابري اسمعني بتنفعك يا قمر الظهرا ع السهران من القنا معاك ما تشوفن باقي تعال نداوي جرح المصابين بما تشوفن باقي تعال نداوي جرح المصابين ارمي الم هاي جيتشو بي وحني عيني وبيعني هالعاب رأي قطي بصدر جرام رأيت واني عيني لأيتم يجيش يضفل دمرتي هاي الدم يعيش فعل عين شراج ما يغطى ويهود إلا هضطى رجبين غابيك هيجنب شايد شوفة الزاهرة لم تل أجل يحدي فوق محمل الطابرة ایا م سایا محرابی تفتح لي جرح مصابي سایا م محرابي تفتح لي جرح مصابي Oh, my God.